يا رب يا فاطيمه هذه فيك لا تغيبيني يا رب يا فاطيمه هذه فيك لا شندي غارچ وانت الزهره انتي الهاذي ام العيب ترى والحق صافي من النيطره حياتي الماء حبه دعائي ما Gayiyidi,аются aunque il ligadi. Ya bauli lati, ya fa Leaguein. Asallah odi ni fabisi, se Makل ini, se however, ما تنسياني بحبك عهدي قبل محشر غريك ما عندي ما يتبدل من بعويردي ما أريد نعيبه غاني ما لا عشي بحبك في الوجداني والحب واحد ما ليثاني عدواني تصار وعدواني تشفي العدو ما سالي مردى مولاك Ми pedestrian cara make sun bike Yeah mam 78 shirt A Sawa Ghsan abdi Sawa Yes Bali Nini زايد وني وعلى أرحتي اللي يحسن حزني رحتي حزين على اللي ما يا الله لا تنسي يا باقيه في في أبي فيه أبي فيه آه ذيتي اشرقتي حبي المعاي يتبدد عمي بئس ماج عبا غيت ويسى بما اقبى في ال عيده جايحا كايمه يا با يا صباح الله عندي جايب يا با يا با Azizim, seni olib keldim, azizim,